حسين حسين حسين حسين في كربلة زينب تنادي يا حسين في كربلة هدحان يوم الأربعين قم يا أخي مستقبلك للنار وليحتفي بظيوفك العباد في كربلاء في كربلاء في كربلاء وعيدت إلى الطفوف بمحمالي تمشي مع الأهات والدات الآليم دمعي على الخدين يشرح حالاتي ومن لقلبي أن أرى أخي الحسين شام يوم اللي عدي وي الحرام وحجنك قبرك إليك خذها الحنين ما أنس جارح وجنحك حك الدهار واتعن ليك ويلضع عنك الأربعين واتعن ليك ويلضع عنك الارضاعين في كربلا عدن وتن قلوه السنين في كربلا عدنا اليكم وفي دين يا أبي نشتقبلك للنار وليحتفي بضيوفك في كربلة زينب تنادي يا حسين في قد حان يوم الأربعين قم يا أخي مستقبلك للنار وليحتفي بظيوفك يمس في أرض الطفوف أسيرتان وأخي على الرمضاء مسلوب الردى رفع الرؤوس على الرماح بلو عاتي بالله ربي أستجير من العدى و اليوم سير الكربل و هزم عصود صرخت حسين واصلت أرض البسما حسية تسير بقافلة و آلاف قول أنصار جد تحمي المواثيق الوداء أنصار تحمل مواثي فاللا في كربلاء سناوى يا خلونا الحنين في كربلاء لسنا باسر زائرين قم يا اخي وليحتفي بضيوفك احبا في كربلا زينب تنادي يا حسين في كربلا قد حلنا يوم الاربعين ويا حسين مشتاق لك للنا ويا حسين في كربلا هاتي قد حان الوداء ولنا لقاء فيه لا تحكي السيوء فهنا إلى المحتوم أمضي سائران فاليوم تروين المناية والحدوء باجر إذا جيدين تلقينا التضوء وارجت وياجزينا في القلوب وتنادي لبيك حسين يا شهيد تندبني وبدمع الحزن صارت تقوه تندبني وبدمع الحزن صارت تقوه في كربلة دوحى عروش الظالمين في كربلة تحيا جذور العابدين <تصفيق> ويا في مستقبلك للنار وليحدث بغيوفك الأطفال في كربلة في كربله زينب تنادي يا حسين في كربله قد حان يوم كرباء سلام سلام سلام سلام سلام ناديت يا عباس هي قربتي بشراك يا أختاه قد كان الجواب سهر الكفيل الى المنايا مسرعا ربط مع الدم و ببن المصاب تلقاني هز سبكاربلو حط ضعن شفيني عن ضيق اللي ما احمل هذا المهر يا ختي اللي دور فجر بيتي اشقيل الجو واري الحسين بلا حساب اشقيل الجو واري بلا حساب كربلا نديت في قلب حزين بكربلا اشقيكم مع المعين Al Muze adopting Muzitfil in speaker Albin, j eigentlich in the laser Albin, jacup ind senne Iqpariren You per recent حان يوم الأ البع مشتطلك للنا في غوفكض في كرب في كرب في كرب الاخراج والهندسة الصوتية قيصر الغراوي, قيصر الغراوي ومحمد الغراوي أداء الرادود الحسيني على الخفاج الروميثي الكلمات للشاعر الحسيني عمار القرعاو الروميثي التصوير والمنتاج قاسم السوداني